فَإِنْ عاهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فخلوا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 ولا ذمة وأولئك هم المعتدون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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 اجعلتم سقايه الحج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر كمن امن بالله واليوم وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 اوكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجارتها تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم مالفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنود لَمْ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن على ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غفور رحيم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 يَعْبُدُونَ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا هو الذي نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أرسل رسوله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 فُسقُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً أن أَنَّ مع مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ عِزَّةً فِي الْكُفْرِ يُضْلِلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا يُحَرِّمُونَهُ عَامًا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 ثان يَثْنَينِ إذهُماَا في الغار إذ يَقول نِ صاحِبِ إذ يَقول نِ صاحبِهِ لا تَحزًَا إ اللهَّه مَعَلَ فَآزَل اللهَّ سكينَتَهُ عَلَيْهِ وَأََّدَهُ بجنود لمم تَغَوهَا وَجَلَ كلَلِمَةَ الذيين كَفَّفل وَكَلمَةُ الله هي العليا وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 حتى ييتبنَ لك الذيينَصددق وَوتعلمم الكذبين لا يستأذن كَ الذين يُؤمنونَ بالاللهه واليوم الآخرِِ أي يجاهد بأَموالِهم وَافُسهم والله عمُ بالمتقين إنما يستَأذن ك الذيين لا يُؤمنونَ باللهه واليومآخرِِ وَتابَ قُلوبهم وَرتابَت قُلوبهُم فَهُم في ربهِم يمترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 ل قَادِبتَ غَو الفتنَةَ مِن قبلَ وَقََّبوا لَ الأُمُور حَ ج الحَقّ وَظَهَرَ أَمرُ اللهَّ وَهُم كَارِهون وَمنِنْهُم م يَقولُولُ ذَلّ وَل تَفتِّ أَلَ ف الفتنَة سَقطُ وَإِن جَهََّ مَ لَ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 تُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُم كسَال وَلا وَافقُونَ إلا وَهُم كَارِون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 مَجْمُوعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي فإن فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا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 أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هم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 جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفونَ بِلههِ مَا قالوا وَلَقدَد قالوا كلَلِمَةَ الكُفرْرِ وَكَفرَوا بعدَ إسلامِهِم وَهَمّ بِماَا لَ يَنال وَما نَقَموا إلَّا أَنْ أَغْنَهُم الله وَهَم بِمالَم ينالوا وَما نَقَموا إلَّ أَن أأَغْنهُم الله وَرَرسولهُ مِ فَضلِ فَإتُب يكُ خَيْرَ الهُم وَإةَ وَهُ يُعَذِبَهُ الله ذب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 من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم وي الله säger الله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة استغفر لهم أو لا تستغفر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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَرَجُّهُ نَمَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كثيرا جزاء بما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 اللهم عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردو على النفاق لا تعلمهم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 لَم يعلموا أن اللهَّههُ يَقبلَلُ التوْوبَة عنْ ععبادهِ وَيأخذُ الصَّدقات أَلَم يَععلموا أن اللهَّه هو يَقبلَل التَّوْوبَةَ عن ععبادهِ وَيأخذُ الصَّدقات وَأَ اللهَّه هو التوَاب الرَّحيِيم وَقُلِعمللُ فَسَيرَ اللهَّ عمللَكُم وَرَرسُولهُ وَمؤمننون. وَسَتُرَدُّونَ إلَ عَالمِ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيونَ بِأُكُون بِماَا كُاتُم تَععمللون وَآخَرونَ مُرجَونَ لِأَمْرِ الل إَِّا يُعَذبُهُم وَإِمماا يتوبُ عَلَيهِم واللَّهُ عَمٌ حَكين والَّذن التَّخَدوا مَسْتِدَ ظِار وَكُفْرَ وَتَفرْيقًا بَين المُؤمنِنينَ وَإرصَادَ لِمَن حَارَبَ اللهَّه وَرَسُ لَهُ مِ قَ وَل يَحْلِفَّ إن أرَدَنَا إللاا الحُسْنَ والله يشحَد إهُ لكذبون لا تَقُمْ فيِيهِ أَبدا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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 لقد تاب الله على النَّ بّ وَالمهاجرين والأصار الذيين التَّبعوه في سعةة العسرر في سعةة العُسررَةِ منِنْ بعدم كاد يزغُ قُوبُ فرَيق مِنهُ ثُتَ بعَهم إهُ بهم رأوف الرَّحيم وَوع الثَلافَة الذيين خُّفُ حتى إذا ضاقت عليههِم الأرضض بما ررحبَ حتى إذاذا ضاق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 ذلكَلِكَ ب بأنهم لا يصيبهمم ظمَاءوا وَلا نَصَبُوا وَلا مَخمَصَ فيِي سَبيد اللهَّهِ وَلَا يطَعون مَوْطئ وَل يطون مَوْطِئ غضُكُففَّارَ وَلَا, ولا يَناالونَ منِنْ عدُ النَّيلًا إللاا كُتِبَلَهُ بِهِ عملوا صالِح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 ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَوْصَرَّفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ